بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم الا ما يتلى عليكم غير محله الصيد وانتم حرم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 واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحۃ وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام